اصلي فقط تمام يا اصل فقط لكن ده لح ايه اللي بعض المبادئ العلم او بيعراق لكن انت عندك لكن انت عندك, لكن إنت عندك لحن ثاني لا يدركهم إلا الخاصة فاكرني الأهل أنا أريدها من شوية والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أنا قرأتها صح لكن لو أنا أنا أحجب اللحن بأسلوب غير اللي أنا جبته قبل كده والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك لا قولي قولي الاولى مدتها اكثر من ايه اكثر من التانيه واحنا عندنا قاده في علم التجويد يا اخوانا بتقول ايه واللفظ في نظيره كمثله تاني القاعدة بتقول ايه عشان ما ننسهاش واللفظ في نظيره كمثله يعني كل الحاجتين اللي زي بعض يبقوا قد زي بعض بالضبط انا مديت الالف الاولى اربع حركات بقى لازم امدي الالف الثانيه كم حركة اربع حركات حد يعرف يعني مقدار الحركة عندي ايه ها؟ لا مقدار الحركة ايا كان. لا لا تعرف بدّة الحركة ازاي قبض الإصبع وايه وبسطه يعني طيب شوفوا كده والذين يؤمنون بما أنزل أنا قبضت إيدي كم مرة مرة واحدة كل دي حركة واحدة يبقى إذا قبض الإصبع أو بسطه خطأ قد يعتريها السرعة وقد تعتريها إيه البط صح ولا غلط قولوا أنتم صح حد يعرف يقول لي كلمة حركة في اللغة العربية يعني إيه الحرف إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون تم معنى الحركة أه قولي يعني إيه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 يبقى الحركة حركة زمانيه وليست حركة فعلية فالحركة المقصود فالمقصود بالحركة هي الزمن زمن نطق الحرف المتحرك مرتين دي الحركتين يعني مثلا الفعل الأمر قل القاد شكلها ايه؟ ايه؟ مضمومه عايز امد الضم هقول قول عملت ايه في الضم نشا عنها ايه عارفه الزمن بتاع نطق القاف المضمومه نفس الزمن تجيب اديه مره كمان بقت حركتين يبقى الزمن نطق الحرف المتحرك مره واحده حركه تضعفيه بانك تمديه ماده بسيطه يبقى المقدار حركي بالايد ولا بالزمن بالزمن فانا عندي قال انا كان نطقت قال القاف دهي ده اما مدت الالف اما ناشئ عن مد الفتح الف كاني قلت قا, قا نفس الزمن ولا مش نفس الزمن قا قا نفس الزمن قال واخدين بالنا أما ما يقوله عامه الناس والورد في الكتب بأن المقصود بالحركة قبض الإصبع أو بسطه فهذا مجرد كان شيء تقريبي للناس لكن إحنا الحمد لله ربنا زودنا بأذن تعي ما يقال بأذن تسمع وعقل يعي ويفهم فبناء عليه نقول المقصود بالحركة هنا هي حركة الحرف من فتح أو كسر أو ضم فأنا إذا نطقت مقدار الحركة مرتين فتبقى دي حركتين ولذلك تجد الناس اه اه اه اه أنا قلت في أول اللقاء النهاردة مراتب القراءة كام؟ تحقيق وتدوير وحادة إيه رأيكم ان الحركات بتختلف طولا وقصرا في كل مرتبه لاننا في الإسراع نطقي أسرع في, التد... في الحجر أكثر منه أسرع منه في إيه؟ في التدوير وفي التدوير أسرع منه في إيه؟ في التحقيق فبناء على ذلك مقدار الحركة يختلف من مرتبة إلى مرتبة هذه حاجة طب قبض الاصبع أو بسطه يختلف من حاله لحاله في الغالب لا لكن أنا ما عملت كده أنا عملت زي اللي بيصور فيديو بيجيب لي السرع بطيئة يبقى إذا أنا بتحكم في البطء والسرع لكن إما بقرأ أنا بطريقتي ما بتحكمش لأ في البطء والسرع لا العاشر ممكن, ممكن طريقة عملية بحيث أنهم بحسب كل مرتبة يشتغلوا مع الأولاد طريقة عملية كل ما هو ما إحنا ما قرأنا سورة الفاتحة بالطريقة العملية وجبناها هي هي الباري مشايخنا بالمعنى يعلمهم من الحركة بقبض الأسبوع تمام وبسطوا فا أي الطرق العملية لهم عشان ما هو نطق الحرف المتحرك مرتين نطق الحرف المتحرك مرتين نطق الفتحة مرتين نطق الضمة مرتين نطق الكسرة مرتين قا قا دول كم حركة إثنين حوش قاد تاني يقولي قال بقت أدا بقت ولا لا ما ماني قلتها خلاص كده اخوانا طيب فإحنا عندنا اللحن الخفي خطأ يتعلق بأحكام التلاوة وده بيتفاوت حسب تفاوت العالم بهذا الشيء. في عالم يعلم الأمور السهله السهلة فاللحن الجال الخفي عنده فيما يتعلق بعلمه في عالم لا يعلم دقائق العلم فاللحن الخفي عنده أدق لا يدركه العالم اللي هو بيعرف الأمور السهلة في العلم فاذا اللحن الخفي يتفوت من واحد لواحد ولا لا حسب العلم ولذلك أنا جبت لك إما جبتلك مثلا وهم ينهون عنه وينقونا عنه كلنا عرفنا على طول لأن كلنا عارفين إن النون إذا وقع بعدها همزة يبقى حكمها إيه الإظهار وإذا وقع بعدها همزة يبقى حكمه الإظهار أنا والإظهار بيكون من غير غنى كاملة في النون أنا غنية النون غنى إيه كاملة والكل لكل أدرك هذا فكانت سهلة لكن إما جبت والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والتغطى على ظن هزة زيادة القليل أدرك هذا أو جايز ما حدش أدركها في الفيديو فإذا اللحن الخفي يتفاوت إدراكه حسب قوة المستمع أو حسب قوة المقيم لهذا اللحن طيب حكم الوقوع في اللحن الخفي إيه لا شك أن الطالب إذا لم يجد من يعلمه فبرضه نلجأ لا يكلف الله نفسه إلا وسعها أما إذا وجد من يعلمه فعليه أن يبحث عن معلم وإلا يكون آثما ولذلك كل المسلمين عليهم إن هم يقرأوا الفاتحة في الصلاة قراءة صحيحة ما هوش بقول له روح اشتري كتابك وتعلم لا يسمعها ما شاء الله يسمعها ويتعلمها من الطفولة يسمع إذا القران القرآن الكريم يسمع المقرئين يقرأ زيه طيب بعد ما عرفنا المقدمة دي المقدمات دي عاوزين ندخل كده نتعلم بعض أحكام التجويت أكتر حرف أكتر حرف بيتكرر في القرآن الكريم إيه؟ إيه النون يا اخواني ايوه النون دي أص... أ... من عنده حروف كثير بتتكرر بس ملاش احكام كل الحروف لكن النون نظرا لانها بتتكرر كثيرا في القرآن الكريم وخاصة ما هيش نون بس ده نون ومعها بياخد نفس الحكم ايه التنوين التنوين يبقوا بقوا حاجتين ولا لا فإحنا حاوزين ودي اول حاجة لتعلم انا كان مفروض ان اقول لكم تعالوا تعلم مخارج الحروف لكن مخارج الحروف ده يسيبوها المرحلة تانية فاحنا عندي ان الوقت عندي ن و طيب انت قلت تنوين يبقى النون كان المفروض تقول النون النون الساكنه يبقى انا عندي نون ساكنه وعندي ايه تنوين السؤال اللي عاوز أسأله ايه هي النون الساكنه وايه هو التنوين فاهمني وايه الفرق بينهم وبين بعض ما دام أحكام احكام واحده هل يبقوا هم واحد ولا بيختلفوا عندي قبل ما اتكلم على النون النون الساكنه هي النون معنى الجسم اما ان يكون متحركا واما ان يكون ايه ساكنا فالنون الساكنة هي التي إيه؟ لا حركه لها او الخالية من ايه من الحركه يبقى النون الساكنة هي يا اخواننا هي الخاليه من الحركه طيب ولو جت اشوف بمعنى انها نون خاليه من الحركه بحيث تكون ساكنه سكونا اصليا وصلا ووقفا تاني النون الساكنه هي النون الخاليه من الحركه بحيث ايه تكون ساكنه سكونا ايه اصليا فين وفين في الوصل والوقف اه في واحد مره بيقول لي بيسالني السؤال ده بيقول لي أنتوا بتقولوا ان النون لها احكام خاصه به وهي اظهار وادغام وقلب واخفاء طب ما انا عندي قول الله تعالى الا من ارتضى من رسول ونون من الممكن نون, نون من الممكن نون ان من الممكن من الممكن ان يكون من الممكن ان من الممكن من الممكن من الممكن من يبقى اذا انت بتقول النون الساكنه هي الخاليه من الحركة بحيث تكون ساكنه في وفين في, في الوصل والوقف فان كانت ساكنه في الوقف متحركه في الوصل هل تدخل معايا ولا ما تدخلش معايا لا, لا تدخل معي انا بشترط انها تكون طيب بيكون متحركه في الوصل للتخلص لي... من التقاء الساكنين لأن أنا عندي في اللغة العربية إذا كان عندي الحرف, الأول الحرف ساكن وبعديه ساكن ثاني لا يجوز التقاء الساكنين لازم أتخلص من التقاء الساكنين طب اتخلص من التقاء الساكنين يا ترى الحرف الساكن الأولاني حرف صحيح والحرف مد فهمتوا السؤال ولا لسه والله إذا كان الساكن الأول حرف صحيح اتخلص منه بتحريكه فقول الا من ارتضى من رسول سمعني النطق بتاعي اما اذا كان الساكن الاول حرف مد اتخلص منه بحذفه ولقد اتينا داود وسليمان علما بعدها ايه لا نعوز نعرف على الكلمه اللي بعدها لا قاف على وقال لا قال وقال بعد اللام اي اخواني لعني اللي قال من ومين سيدنا داود النبي ما نقولش فلان وفلان ما كانش بلعب معنا قدام القاعه سيدنا من ومين سيدنا داود وسيدنا ايه سليمان عليهما السلام لازم نتقدر مع الانبياء الانبياء كلهم سيدنا فلان وفلان وفلان عليه كذا عليه السلام طب اما نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ايه عليه الصلاه والسلام او صلى الله عليه وسلم يا اخواننا نحترم كل واحد وكثر رصدكم من الصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكرتم بحكايه احد العلماء العاملين كان في كان في سفر وكان معه والده وكان والده وإن كان طاعنا في السن إلا أنه كان عليه مخايل الجماد فمات منه والده في مكان في جبل له العارف لا يغسله ولا يكفنه ولا يعمل أي حاجة بعد أن مات والده وجد وجه والده سود سوادا تاما فنام يفكر في هذا الأمر فإذا به يجد من يقول له قم وانظر إلى والدك فستجده يعني عاد إلي وجهه منير قال له من أنت قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما كان يقع فيه والدك من أخطاء إلا أنه كان كثير الصلاة والتسليم عليه يبقى إذن اللي نفع هذا الرجل إيه رصيد من إيه من الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إذا سمعنا صح اسم صحاب أول إيه يبقى اذن نحترم القمم يا اخوانا نحترم القمم طيب تعالوا بقى نشوف <تصفيق> ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا في الألف وقال الحمد لله راحت فين حذفت ليه للتخلص من الساكنين وزيها فلما ذاق الشجره بدت له ما سوءتهما نقف على ذاق هنقول فلما ايه فلما ذاق باثبات ايه باثبات الالف باثبات ايه الالف طيب يبقى اذا نخلص من هذا الى ان النون الساكنه هي النون الساكنه سكونا اصلايا هي النون اللي خلابنا الحركة بحيث تكون ساكنة سكونا أصلاً في الوصل وفي إيه؟ وفي الوقف طيب النون الساكنة دي توجد في الكلمة فين وفين في وسطها وفي طرفها توجد في الكلمة فين وفين إيه؟ وسطها وطرفها. وطرفها طب توجد في أول لا لا إليه لا, لا, لا, لا, لا يبتلع بساكن الله يفتح عليه إيه لا لا والله فانا عند امثله للنون الساكنه في وسط الكلمه هاي هيه هيه هيه هيه ده دول هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انا عندي كلمه ايه انطلقوا طيب عاوز ننساكنه في اخر الكلمه من وعال مشكله برضه <تصفيق> ايوه الفندق تبدا مثلا النظر بتاع <التحفى> <لا استنى الفترك> التحفه <التحفى> <القل> <التحفال> <التحفى> استنى شوي, استنى شوي. ما استني شويه عايز انا عايزين ما ما نهاتش ابدا انا ضد النظمات في الاول اه أنا, انا كنت اقصد ان انا هنقوله هنقوله هنقول النظام بس شويه كده كنت قصدي ان انا اصوره اصوره لكم لكن انا هقول بصراحه انا لا انا هقول ما تخافش خلوا بالكم معايا جت عرفنا ايه هي النون السكنة طيب هسالكم سؤال كمان من وعن لو وقفت على مين أو عن بنطق النون ولا ما بنطقهاش يبقى هي النون بتبقى موجوده فين وفين في الوصل والوقف طيب تعالوا بقى كده للتنوين وكان الله سميعا عليما ان الله عزيز حكيم تنزيل ها مثلا لا دي ما تجيش معايا تنزيل من حكيم حميد خلي بالكم معاي انا عندي إما نطقت الكلمات دي نطقت النون ولا ما نطقت نون نطقت النون طب النون دي هي موجوده فين في وسط الكلمه ولا في اخرها بنكتبها زياده في اخرها طب يا ترى هي من الكلمه ولا زائده عن هي انتوا قلتوا زياده يبقى التنوين نون ساكنة زائدة في آخر الاسم لغير توكيد وكلمة لغير توكيد جاهي أحفظها وحطها تحتها 72 خط تاني نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسماء لغير ايه, إيه؟ لغير توكيد اشمعنا يعني كلمة اللي قالتها وكده وركزت عليه اصل انا عندي كلمتين في المصحف اخرهم ن مكتوبين زي التنوين علامه التنوين ايه حد يعرف يقول لي اذا كان التنوين بالضم يبقى ايه علامه التنوين ايه ضمتين طب اذا كان التنوين بالفتح فتحتين بعدهم ايه غالبا ها؟ لا افتك المربوط وكان الله غفورا رحيما بعدها ألف طب وإذا كان التنوين بالكسر كسرتين بس يبقى تاني إذا كان علامة التنوين يا ضمتين يا كسرتين يا فتحتين على جم بعدهم ألف تقولوا على الألف لأن أنا بكتب الفتحتين على الحرف اللي قبل إيه اللي قبل الألف اللي بيكتبوا مع الألف فوق ده خطأ وقدم بالنا؟ طيب إلا إذا كان زي ما أختنا بتقول تأمر مربوطه بحط التنوين زي سحر مفترا لا أجده أي أجده المقصود هدى ورحمه برضو نفس الكلام خلوا بالكم بقى معايا قد يسأل سائل ويقول انت بتنطق نون ساكنه هنا وبتنطق نون ساكنه هنا الفرق بين التنوين النون الساكنه والتنوين ايه والله ما نستغنى عن واحد من الاثنين ابدا لا يعني احنا لو انا منسيت من نسيت اقول لكم ان انا عندي كلمتين في القرآن الكريم اما قلت لكم حطوا تحت كلمة لغايه التوقيد خط ملها مطلوب خلوا بالكم معايا أنا عندي في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قوله تعالى ليسجنن ولا يكونا من الصاغرين ولا يكونا مكتوبه زي في المصحف لعدل واحد وبعدها ألف ومكتوب زي التنوين الله واحد ولا ده, ده تنوين أقول له لا دانون توكيد خفيفه لانها جاء في اخر الفعل وزيها نروح بسرعه قوله تعالى لا نسف عن بالناصيه في سوره العلق اقرا باسم ربك برضه لا نسفا بعد العين ايه ه في رسم المصحف بعد العين ايه يبقى ده تنوين لا نون زائده للتوكيد واخدين بالنا يبقى دول ما بعملتهمش تنوين دول بعتبرهم نون زائده لبين للتوكيد فهمتوا كلمه لغير التوكيد احنا مركزين عليها ليه طيب الفرق بين النون السكنة والتنوين ايه اقول لكم <تصفيق> ها <أه؟ تصفيق> استني شويه في اللغه شويه الحرف من وعن او كلمات من وعن انطلقوا النون مكتوبه ولا ماهيش مكتوبه منطقه وايه ومكتوبه طيب وكان الله غفورا رحيما ان التنوين هنا مكتوب ولا مش مكتوب لا ماهوش مكتوب ده مدلول عليه بتضعيف الحركه بس يبقى النون الساكنه تثبت في الخط بينما التنوين لا يثبت في ايه في الخط هذا اول فرق الحاجه الثانية من وعن انطلقوا الدنون الساكنه موجوده في, إيه في من وعن فين لا قبل الفعل والحرف فين اول في الطرف ولا في وسط الكلمه من وعن طب انطلقوا طب هاتولي تنوين في وسط الكلام ما فيش يبقى النون الساكنه في الطرف والوسط بينما التنوين لا يكون إلا فين في الطرف طيب الحاجة الثالثة النون الساكنه تثبت وصلا ووقفا بينما التنوين يثبت وصلا ويحذف وقفا بينما يأخذين كم فن؟ الحاجة الرابعة النون الساكنة احنا قلنا اه تكون في الاسم والفعل والحرف الفعل انطلقوا والحرف زي ايه عن وعدنا اسم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب اسم ولا مش اسم اسم يبقى النون الساكنه موجوده فين وفين وفين في الاسم والفعل والحرف بينما التنوين لا يكون الا فين في اخر الاسماء فقط واخدين كم فرق؟ يبقى قلنا الكتابة والوصي وقلنا الاسم وقلنا ايه كمان ها ايه ولا وقلنا الحرف وما شبه ذلك طيب لكن في النهاية انتو حافظين الحروف الهيجائية ولا منتوش حافظينها طيب عددها كم اتفقنا من بلحنا عددها كم? حنحزي في الالف. حنحزي في ايه? حد يالا فيه اللي نحزي في الالف ليه? أنا عندي جميع الحروف الهجائية تقع بعد النون الساكنه وبعد التنوين ما عدا الألف ليه لو أنتم شطار ها؟ لا ها؟ الألف يا أخوانا لحرف له بيئة واحده في اللغة العربية لا تتغير بحل من الأحوال إما نقول بسم الله الرحمن الرحيم ساجيبها الف ماديه تمد مده طويله عشان تاخذوا بالكم مني اذا جاء نصر الله انا اعوز كلمه جاء بعد الجيم ايه ألف. الالف دي حركتها ايه قولونته سكنه الالف ايه والحرف اللي قبلها هو الجيم حركته ايه الالف لا تكون إلا ساكنة وما قبلها لا يكون إلا مفتاحا. يبقى بتاع الالف في اللغة العربية بصفة عامة ايه يقوله؟ آه هي الالف لا حرف ساكن وما قبله ايه مفتوع. لو اختل لحجم اللي تنجذب الالفة ايش موجودة؟ طيب النون والتنوين ساكن ولا متحرك؟ النون الساكنة والتنوين هه ينفع حط بعدهم ألف؟ طب ما حدش بقل ليه ما هوش بنقول الالف لا تكون الا ساكنه وما قبلها لا يكون الا مفتوحا طب النون الساكنه والتنوين ينفع حط بعدهم الف لا لا ما ينفعش لانهم مش مفتوحين يتا حذفت الالف يتبقى معايا كم حرف 28 حرف ايوه ادي لهم ده بس مش على أساس أنا حسيت إنهم بدؤوا يشردون فناعز غير وحير إيش مشكله يبقى اذا انا خلي بالكم عاية الحروف اللي بعادي كم حرف بقى اللي لسه بقيين 28 وعشرين حرف التمانية وعشرين حرف دول بقسمهم أربع أقسام إيه هم الاربع أقسام بعد خمس دقايق نقولهم إن شاء الله ان شاء الله احنا خمس دقايق على اساس المدير اول حاجه انا لاحظت ان الاذهان بدات في الاول كان فيه ايمان مع الشيخ جينا في الفتره الاخيره حاسس ان شيء من السلاحان وكان اخر خمس دقايق نقول للشيخ عندهم ودانني لان انا حاسس ان في الاخر في عدم استيعاب شويه تفضل ادونا خمس دقايق كلنا تمام احنا وصلنا لفكره والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه قبل الاستراحه ان عندنا النون الساكنه والتنوين وكلمنا على الفرق بين النون الساكنة والتنوين والحقيقه ما كلنا قلنا ان التنوين هو نون ساكنة تلحق زائدة تلحق اخر الاسماء لغير توكيد وتثبت في الوصل دون الوقف ما جينا عند قلنا لغير توكيد اشرنا الى موضوعين في القرآن الكريم اتصلت به مانون التوكيد ورسمت على هيئة التنوين وهما قوله تعالى في صورة يوسف ليسجنن ولا يكون من الصاغرين والموضع الثاني في صورة العلق وهو قوله تعالى لنسفع بالناصية عندنا مكتوبين على هيئه التنوين بمعنى ان لا يكون بعدها ن ن اخرها ن وبعدها ا ألف وعلامه الفتحتين لنسفع من بالناصيه عين بعدها ألف وعليها الفتحتين او فاضلة سألت السؤال والحقيقه احنا عاتبناها كان المفروض تسأل هذا, السؤال تسأل هذا السؤال أمام الجميع لكن من باب تبليغ العلم لابد أنه وضح المسألة السؤال كان إيه؟ كيف نقف على الكلمة في لا يسجنن ولا يكونن ونقف على لنسفعن هي مكتوبة عندي تنوية وانت بتقول لي جمعوش تنوية ده نون ساكنة زائدة للتوكيد وبيسموها في كتب اللغة العربية نون التوكيد الخفيفة زي قول الشاعر في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لولا انت أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا ساكنة علينا طيب كيف نقف على كلمة فأنزلا ساكنة علينا؟ سنقف بالنور فأنزلا لكن القرآن الكريم له كيفية خاصة أشار إليها العلماء المآلوا وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم يعني عند الوقف على أواخر الكلمات القرآنية لا بد نتبع رسم المصحف العثماني فلو جينا نظرنا للكلمتين ولا حنجد ان ن بعدها ألف و كلا لم ينتهي لنسف عن ن عين بعدها ألف أنت قلت لنا ن توكيد خفيفه المفروض ان انا اقف بالنون زي الشعر اللي قال فانزلا لا أنا عندي أخضع فورا لرسم المصحف العثماني، وهو إننا أقف بالالف هكذا لا يسجنا ولا يكون، وأقف كلا إلا لم ينتهي نصفه اتباع لعي أخواني لرسم المصاحف العثماني. طيب احنا اتفقنا ان النون الساكنه والتنوين في القرآن انا بدرس الاحكام من القران يبقى ما اجيبش الامثله الواقع بتاعي اللي حعيش معاه هو ايه انفاض القران الكريم ما ليش دعوه بكلام العامه خارج القران طيب انا عندي لو جينا نشوف القران الكريم سنجد إن النون الساكنة والتنوين وقع بعدهما جميع حروف الهجاء وعددهم كم حرف غلط 28 حرف لأن إحنا لغنى الألف لأن الألف لها بأخصة وهي أنها لا تكون إلا ساكنة وما قبلها لا يكون مفتوح فنعندي نون ساكنه وتنوين. ما ينفعش يقع بعدهما الفا طيب يبقى عدد الحروف كام بعد اللون السكنة والتنوين في القران الكريم 28 حرف طيب الثمانيه وعشرين حرف دول بقسمهم لاربع اقسام 6 زائد سته زائد واحد زائد 15. أقول تاني الألقاب. ستة زائد ستة زائد واحد زائد خمستاشر يبقى المجموع كام؟ تمانية وعشرين حرف يبقى باعتبار وقوع هذه الحروف بعد النون الساكنة والتنوين يكون لهما أربعة أحوال يبقى لنون الساكنة والتنوين باعتبار الحرف الوقعة بعدها كم حالة؟ أربع أحوال حناخد النهاردة الحالة الأولى وانتوا اللي هتجيبوا لها الامثله مشال انا نسيت ما عنديش ولو كازي ماشي خلاص كده معايا ولذلك صاحب تحفظ الاطفال بيقول هنا ايه للنون ام تسكن وللتنوين اربعه احكام اللي انا عبرت عنها باربع احوال ففول تبييني اربع احكام باعتبار ايه الحروف الواقعة بعد النون الساكنة والتنوين في القرآن الكريم ان شاء الله رب العالمين هنأخذ ربه بإشارنا أنه هو نجيب مسأل نسح من الباب في البقصار وشرح فأنا نجيب مسأل نسح أكبر من كده فأنا عايز أشوف الأحقار ونقف عليه تمام فكان يجيب مسأل نحن مسأل نجيب باب باب السياكلة والتنمية. ماشي نهو بالابواب. ماما. فبما شاهد الناس الشيخ قال دول اكبر من كده. ولكن احنا هنهبس على حاجة. في الضوطة دي هحاول ان انا اصور الابواب اللي الشيخ تتكلم فيها ونحفظها. ونسمعها بالشيخ حتى لو هنضم من وقت يطورها. ماشي? باذن الله. ماشي? فعلى اساس جمعنا ببيل. الشيخ شرح شروح عنا. وفي نفس الوقت إما المضم اللي التكليف فيه هنكون تكليف كنا نعمل ايه؟ نحفظه تمام؟ يعني شأن النار اللي كان في النور السيكين والتنوين نحفظ النور السيكين والتنوين وهذا مشاكل ده بدءاً من بكرة مشاركة لأحد دائماً بعدها لإما هجيبه الكحبة أشتريك فعلى أساس إننا شأن الكلام ده نكون نحفظ معاً بمشاكل ده وفي عامين وهنستغذر الشيخ المولي يتراضي من الأبيان نصحاها قبل أنه قينا لنقرأ نحن بنقرأ ونمشي بإذن الله بإذن الله حضرتك. فلو جال نشوف الأربع أحكام أو الأربع أحوال قلت بقسم الحروف لكم قسم؟ الأربعة الستة الأولى قبل ما قولي الستة الأولى وقبل ما قولي الأحوال إحنا عندنا أهم نقطة في علم التجويد يا أو أهم وسيلة من وسائل اتقان علم التجويد هي إن أنا أعرف مخرج الحرف اللي أنا بتكلم عنه لي طيب أنت ما قلت ليش مخرج الحرف لأنا لا هقولوكم على طريقة بسيطة قوي تعرفوا به إزاي تعرفوا مخرج الحرف هو إن التنطق بالحرف ساكن ودخلوا عليه الهمزه يعني, يعني تحطوه في وسط يعني مثلا أنا حمس الكلمة زي من أنا عاوز أعرف حو... مخرج النون أنا حنطق وتشوفوا وتطقوا زي تشوفوا اللسان وقف عندي فين بالضبط يبقى ده مخرج النون فحقول من من خلتوا بالكم معايا اللسان وقف عندي فين اللسان طرف اللسان خبط كده في لثه الأسنان العليا في اللثة اللي فوق الأسنان العليا ما طالش الأسنان النهائي من هاي ايه رايكم صح ولا غلط